فيقول عليه الصلاة والسلام لو بيت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت منبها بهذا صلوات الله وسلامه عليه على عظيم صبر يوسف على عظيم صبر يوسف عليه السلام مكث في السجن سنوات عديدة ومدة طويلة ثم يرسل الملك إليه من يخرجه من السجن فلا يخرج وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علي ما خرج مع المدة الطويلة التي مكثها في السجن وجاء الاذن بالخروج من الملك أمر بخروجه وجاء رسول الملك إليه في السجن يخبره بالإذن بالخروج فيمتنع عن الخروج يمتنع عن الخروج ويقول للرسول ارجع إلى ربك أي ارجع إلى سيدك وسأله ما بال النسوه التي قطعنا أيديهن فلم يكتفي بذلك لم يكتفي ب أن يؤذن له بالخروج بل أراد مع الإذن له بالخروج أن تظهر براءته وأن يعلن أمرها وأن تجلى حقيقتها ولهذا قال قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة أي قل له يسأل ويبحث ويتحرى ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم أي أن الأمر الذي حصل لي مكيدة من امرأة العزيز ومن ومن النسوه ولاحظ لطفه عليه السلام في, في, في معالجة الأمر ما قال واساله ما بال امراته ما قال واساله ما بال ما بال امراته لان المشكله أساسها تدور على امراته وبقيه الأمور فروع وتبع لم يقل يساله ما بال امراته وهذا من لطفه عليه السلام قال قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه ما بال النسوه والنسوه هن اللاتي جمع جمعتهن امراه العزيز فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكين وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه فبدأت مسألة دخول السجن من هذا المنطلق أصرت أمام النسوة أن يفعل ولئن لم يفعل ما لا ليسجنن فكانت بداية دخول دخوله السجن من هذا المجلس الذي اجتمع فيه النسوة بتدبير من امرأة العزيز ومع ذلك كله لم يقل عليه السلام اسأله ما بال امرأته وإنما قال ما بال النسوه التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وهنا نلاحظ أن يوسف عليه السلام اجتمع فيه أنواع الصبر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر عن معصية الله اوتي شطر الحسن والجمال عليه السلام ودعتهم رأة العزيز وكانت جميلة وتهيأت له وغلقت الأبواب وأصرت وهددتهم بالسجن وفي ذلك كله يأبى ويمتنع خوفا من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى وبعدا عما حرم عز وجل وصبرا عن معصيه الله عز وجل فضرب مثالا رائعا في الصبر الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على أقدار الله ومن مثال صبره على أقدار الله صبره على السجن ومن قبل ذلك صبره على رمي إخوته له في غيابة الجب وصبره على بيعه في مصر صبر مر عليه أمور مؤلمة محزنة وكل ذلك تلقاه بالصبر وعاقبة الصبر حميدة ولهذا اقرأ عاقبة الصبر عندما اتاه الله عز وجل الملك وجاءه إخوته قال لهم لما قالوا له أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي ماذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أنه اتق الله عز وجل وصبر فنال العاقبة الحميدة والمآلة الطيب في الدنيا فضلا عما أعده الله عز وجل له من الكرامة العظمى والنوالة الكبير يوم القيامة نبينا هنا عليه الصلاة والسلام يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت ما معنى قوله ثم جاءني الداعي لأجب أي أخرج من السجن مباشرة بدون أن أقول إرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة يعني لو جاءني الداعي مع طول هذه المدة في السجن لأجبت الداعي دون أن أقول له إرجع إلى ربك فاسأله ما, ما بال النسوة وهو عليه الصلاة والسلام يبين صبر يوسف عليه السلام العظيم أراد بذلك أن يبين صبر يوسف العظيم ونبينا عليه الصلاة والسلام كل خصلة خير وجميع صفات البر التي كانت في الأنبياء اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه على أتم حال وأكمل حال ومن ذلك الصبر قال لهم ربه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وصبر صبر عليه الصلاة والسلام كما صبر اولو العزم من الرسل فاجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء لكنه عليه الصلاة والسلام أراد هنا أن يبين صبر يوسف العظيم ومنزلة صبره العليه